ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ما لِغَيْرِ لغير الله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 وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً فَمَنِ اضْضُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم وَمَا وما علمتم من الجوارح مكلبين, مكلبين تُعلّمونهُم مِمَّ أعلّمَكُم الله فَكُلُوا مِمَّ أمسَكَنَ عَرِيكُم وَذْكُرُوا سَمَاءَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَريعُ الحِسابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُم وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لهم وَالْمُحْصَنَاتُ من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتهم أجرهم إذا آتيتهم أجرهم محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا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 وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاضطهروه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم, أو جاء أحد منكم من الغائق أو لا النساء أَوْ لَامَسْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فتيمم صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني فَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ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 فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم ما كانوا يصنعون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 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه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 قال رجلان من الذين يخافون ان الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين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 اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون قال رب اني لا املك الا نفسي واخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني ادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق ما أنا بباسط يدي إليك لاقتلك اني إني أخاف الله رب العالمين.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 وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما, كسبا جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم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 إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير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 يحرفون الكلمة من بعد ما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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور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 وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره لله ومن لم ي يقول بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثاره بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الإنجيل, وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور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 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 أخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل, إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت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 إلى يوم القيامه كلما أوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم وما أنزل إليهم من رب لهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة وكثير, وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسل بلغ ما أنزل إليك من ربك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 من الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله.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 الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومؤواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وما من اله الا اله واحد وان لم ينته عما يقولون الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألين أ فلا يتوبرون الله ويستغفرونه أ فلا يتوبرون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم أ فلا يتوبرون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضروا ولا نفعا قل من دون الله ما لا يملك لَكُمْ ولا نفعا. والله هو السميع العليم قل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 121-لعن الذين كفروا من بني عَلَى على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لَا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه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 والنبي وما أنزل إليه وما أُنزِلَ إليه ما اتخذوهم أولياء.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 أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسع ما تقعمون أهليكم من أوسع ما تقعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فما لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كف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 رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 لنا البلاء ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا مت قوَّأَنَّوا وعملوا الصالحات ثم مت قوَّأَنَّوا ثم مت وأحسنوا والله يحب المحسنين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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلو الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه, ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ينتقم احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيار وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدية والقلايد. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسلكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها عفا الله عنها والله غفور حليم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 لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا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 اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعاً، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.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 بالله فيقسمان بالله فيقوس مان إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا شَهَادَةَ ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على انهما استحقا اثما فآخران, فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك أدنا أي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واتق الله وسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتهم قالوا لا علم لنا إنك أنت على الغيب إذ قال الله يا عيسى بن مريم مذكِّر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 وإذ كففت بني إسرائيل عك إذ جئته بالبينات فقال الذين, كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بِوَبِرَسُولِهِ قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين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 تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآية منك ورزقنا وأن قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله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 أن اعبدوا الله, اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الوقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك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 خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير